فأحسن الله إليكم يقول السائل كيف نفرق بين الكبائر والصغائر الكبائر الذنوب تختلف عن الصغائر في حدها وفي حكمها في حدها وحكمها والضابط في هذا الباب أن تعرف حد الكبيرة أن تعرف حد الكبيرة والضابط الذي تعلم به الكبيرة فإذا علمت ضابط الكبيرة فإنما دون ذلك فهو من الصغائر فإنما دون ذلك فهو من الصغار ولهذا قال بعض المتقدمين الصغيرة ما دون الحدين إذا لابد أن تعرف حد الكبيرة وضابط الكبيرة فإذا عرفته فما دون ذلك فهو من صائر الذنوب فهو من صائر والكبيرة ذكر لها العلماء ضابطا وتراه في أوائل كتاب الإمام الذهبي رحمه الله الكبار وهو من أحسن الكتب التي الفت في هذا الباب وأنفعها فالكبيرة هي ما صدر بلعن أو دخول نار أو قيل في صاحبها ليس منا أو لا يؤمن أو ذكر الغضب غضب الله أو عدم دخول الجنة أو نحو ذلك فما كان, من أو أو ما كان في حد في الدنيا من جلد أو قتل أو نحو ذلك فهذه كبائر وما دون ذلك من الذنوب فهو صائر نعم حسنا الله إليكم يقول السائل هل يشرع تكرار دعاء إن الصفى والمروة من شعائر الله في كل شوط هذا الدعاء يؤتى به عند الصعود للصفى في أول الأمر. يشرع في أول الأمر عندما يصعد المرء للصفاء يأتي به ويقول نبدأ بما بدأ الله به إن الصفى والمروة من شعار الله ثم بعد ذلك كل شوط يستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويهلل أيضا ثلاثا ثم يدعو بما تيسر ثم بعد ذلك يمضي إلى استكمال سعيه نعم حسن الله إليكم يقول السائل هل يشرع للمرأة أن تحج بدلا عن رجل متوفى نعم يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر عن المرأة ويجوز للمرأة أن تعتمر وتحج عن الرجل وأيضا الرجل عن الرجل والرجل عن المرأة كل ذلك سائغ ولا حرج نعم رسول الله إليكم يقول السائل أنا أدرس في مدينة ثول فهل أحرم من مكاني أو لا بد من الذهاب إلى ميقات الجحفة ثول على ما أذكر هي بعد ذا الجحفة إلى, إلى مكة أقرب هي من الجحفة فمن كان داخل المواقيت فإنه يحرم من حيث أهل كما جاء بذلك السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلم عليه ولا يرجع الإنسان للميقات لأن من كان داخل المواقيت فإنه يحرم من حيث أهل حتى وإن كان الميقات قريبا له فإنه لا يرجع إليه وإنما يحرم من حيث أهل والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهم قال ومن كان داخل مواقيت أنشأ من حيث أهل أو كما جاء عن صلوات الله والسلام عليه نعم يقول متى ينتهي وقت ذبح الأضاحي بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق إذا غربت الشمس انتهى وقت الأضاحي وينبغي أن يكون الذبح للأضحية من بعد وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد في يوم النحر ويمتد it غروب الشمس من اليوم الثالث من the التشريق. day غربت الشمس day الوقت. نعم. يقول هل يجوز لي صوم fell, the time is finished he says, do you have to eat some food or eat some food in the year of the Shriqa? the في صيامها إلا للحاج الذي ليس عليه هذه فانه رخص له في هذا الصيام أما من سوى الحاج فإنه ليس له أن يصوم أيام التشريق لأنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب فيؤجل الصيام إلى ما بعدها نعم الله عليكم يقول السائل تجاوزت ميقات ذي الحليفة دون أن أخلع ثيابي وبعد أداء العمرة قمت بصيام ثلاثة أيام كفدية ارتكاب المحظور فهل فعلي صحيح؟ الخطأ الذي عندك ليس ارتكاب محظور هو تجاوز الميقات هو تجاوز الميقات بدون إحرام أما إن كنت عقدت النية عقد النيه في الميقات بالإحرام وأبقيت على ديابك فهذا فيه ارتكاب المحظور والفدية فيه هي أنه مخير بين أمور ثلاثة صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين أو ذبح حسات لفقراء الحرم لكن ينبغي أن يعلم أن هذا العمل معصية ولا ينبغي الإنسان أن, يـ أن, يـ أن يـ أن يبدأ حجه وأن يدخل حجه وطاعته هذه لله بالمعصية لأن من شرط الحج كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حج لله ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتهما فلا يدخل حجه بالمعاصي إن كان متيسرا له يحج وإن كان ليس متيسرا إلا بارتكاب المعاصي لا يفعل لا يفعل لان الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا نعم الله إليكم يقول السائل ما نصيحتكم لمن يسكن بين ظهراني الكفار نصيحتي لمن يسكن بين ظهراني الكفار ان يعمل على حفظ دينه ودين ولده وفي الغالب والله اعلم انه لا يبقى له دينه مع الإقامة بين ظهراني الكفار وفي هذا خطورة عظيمة عليه في دينه وعلى ولده وعلى ولده وعلى أهله خطورة بالغة وهذا يدركه كثير من الناس فحفظ الدين الذي ورأس الأمر مقدم على تحصيل الراحة الدنيوية من مسكن أو راتب أو عمل أو غير ذلك حفظ الدين مقدم فإن الدين هو رأس الأمر نعم حسن الله إليكم يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء الحديث هل إذا تطهرت في المسجد النبوي ثم ذهبت إلى قباء يحصل لي الأجر الحديث فيه من تطهر في بيته من تطهر في بيته والمعنى أنه خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة في مسجد قباء ليس له حاجة إلا أن يصلي فهمته من من من منذ خرج من بيته متطهرا أن يصلي في مسجد قباء مستجمعا أمره على هذه الطاعة وهذه العبادة الجليلة فيفوز بهذا التواب ومن تطهر في دورات المياه القريب المسجد النبوي وتحرك منها إلى مسجد قباء لم يخرج إلا لهذا العمل يرجى إن شاء الله أن, إن, شاء الله أن يفوز بهذا الثواب وفضل الله عز وجل واسع نعم أحسن الله إليكم يقول السائل بماذا تنصحوني سكن المدينة أم الخطابة والتدريس خارج المدينة كثير من الصحابة ماتوا في غير المدينة مع إدراكهم لمكانة المدينة فإن كنت تعلم من نفسك أن في بقائك في المكان الذي أنت فيه نفع عام وفائدة كبيرة للناس في تعليمهم للدين وتفقيهم في العبادة وشرح السنة وبيان التوحيد من خلال الخطابة والدروس إن كنت تعلم نفسك نفعا في مكانك فلا تقطع عن الناس هذا الخير لأن النفع المتعدي ثوابه عند الله سبحانه وتعالى أعظم من النفع القاصر صلى الله عليه يقول السائل هل الأفضل لي أن أخذ جزءا من إرث أبي وأتصدق به للمحتاجين أو الأفضل أن أتركه لإخواني إرث الأب ميراث ليس لك أن تتصرف فيه هو ميراث إلا أن تصدق الأبناء جميعا عن طيب نفس ببعضه لوالدهم أو يكون الوالد أوصى إن كان أوصى لا بد يعمل بالوصية إذا أوصى بالثلث أو أقل من الثلث أو الربع أو العسر أي قدر إن كان أوصى فوصية الوالد نافذة وأما إذا لم يوص فالمال ميراث ميراث للأبناء وإن طابت نفوسهم وأخرجوا من هذا المال قدرا بنوا به مسجدا أو جعلوه صدقة أو حفروا به بئرا أو غير ذلك من الأعمال فإنهم يؤجرون هذا من برهم بوالدهم من برهم بوالدهم مع أن بعض الأبناء حتى في هذا الباب يشح رغم المال الكثير الذي تركه له والده حتى ان بعضهم ليقول في هذا المقام لا, لا أفعل لو كان يريد التصدق يتصدقه في حياته هو يتصدق في حياته وطالما أن ما تصدق أنا ما أفعل أنا محتاج لهذا المال <تصفيق> والمهم أن, أن هذا ارث هذا ارث يعني إن, إن اتفق الأبناء أما من دونه ما كذا تخرج لا هذا حق لهم ولو شرحت لهم وحفدتهم ووافقوا عن طيب نفس فإن الجميع يؤجر على ذلك وهذا من, من البر بوالدهم نعم رسالة الله إليكم يقول السائل أريد الجهاد في سبيل الله فإلى أين أذهب وبماذا تنصحوني؟ هذه مسألة كبيرة لانها كثير من الأمور التي تحصل يكون فيها آآ آآ يكون فيها جنايات على الأنفس وعلى الغير وهي ليست من الجهاد في سبيل الله في شيء ولهذا كثير من من تهور واندفع والتحق ببعض الجهات التي تسمى جهاديه ندم على الذهاب وجد عندهم أمور ليست من الجهاد في شيء وندم على ذلك ندامة شديده وراء عندهم من الخلل والفساد ما يستوجب عدم الالتحاق بتلك الجهات وان سمت نفسها او رفعت رايه الجهاد ما كل من يرفع رايه الجهاد يكون مجاهدا لكن الجهاد في سبيل الله ينبغي ان يكون بضوابطه وشروطه المعروفة في كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم و الفقه في الدين مقدم لأن ان لم يتفقه المرء في دينه وذهب للجهاد ربما ارتكب امورا من الافساد يظنها جهادا لقله بصيرة وعدم فقه في دين الله سبحانه وتعالى فالتفقه في الدين والتعلم وملازمه أهل العلم والتبصر في دين الله سبحانه وتعالى هذا اهم واعظم وابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له ألا تجاهد قال بني الإسلام على خمس يعني الجهاد ليس ركن من أركان الإسلام الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة فالتفقه في الدين هو الأهم في هذا الباب وإذا رفعت راية صحيحه مع ولي الأمر المسلم لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى فهذا جهاد شرعي مثل ما تقوم به دولتنا الآن وفقها الله سبحانه وتعالى ونصرهم وعزم من جهاد الحوثيين في اليمن ودفع شرهم وظلمهم وبغيهم هذا جهاد صحيح رايه شرعيه مع إمام مسلم وفي ضوابط شرعية فهذا جهاد في سبيل الله ولعلا كلمة الله والذب عن حمى المسلمين وكف البغاة الظالمين المعتدين نعم حسن الله إليكم يقول السائل ما رأيكم بمن يقول أن عندي كل الدروس في الانترنت ولا أحتاج أن أحضر الدروس عند العلماء غير صحيح هذا غير صحيح الدروس التي في الـ الـ الـ الـ الانترنت نعم إذا كان ما عنده قدرة يعني في منطقة ليس عنده قدرة أن يرحل أو أن يلتقي بالعلماء وان يقرب منهم وان يستفيد من مجالستهم فما لا يدرك لا يترك نعم من هذا الباب ما لا يدرك لا يترك إذا كان لا يستطيع أن يرحل للعلماء وأن يلازمهم وأن يجلس عندهم فلا ليس عنده إلا الانترنت والدروس التي فيه لأهل العلم الأكابر أهل الفضل فما لا يدرك لا يترك أما إن كان قادرا على الحضور عند أهل العلم وهو إياهم في بلد واحد ويبقى في حجرة ولا يأتي إلى المساجد يدرك فضيلتها ومكانتها ويقرب من أهل العلم ويفوز أيضا بمجالة الحديث مجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده والذي يؤخذ من العالم ليس الكلام الذي يقوله فقط بل أيضا رؤية تعامله وخلقه ولطفه و أسلوبه وطريقة هذه أمور ما ترى ما ما ترى ما ما تسمع وإنما ترى بالحضور والجلوس معه والملازمة له ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله ولا يكيلنا إلى أنفسنا طرف تعين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أولاة أمرنا وان يصلح لنا شأننا كله وأن يكلنا إلى أنفسنا طرف عين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين